واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأخلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حربا كبيرا وإن خبتم ألا تكشطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النزاء مثنى وثلاثة وارباع فإن خفتم ألا تعتلوا فواحدة أو ما ملكت ثيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا وآتوا النساء صدقات إن نحلة فإن طبن لكم عن شيء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 فَلْيَسْتَعْفِ وَمَنْ كَانَ تَقِيًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا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 وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم سرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْنَ وَإِن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 فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدعون أيهم أقرب لكم نفعا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 ترك من بعد وصيتي يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يقل لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركت. من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس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 والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يضع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَالَّتِي يَأْتِينَ الْبَاحِثَةَ مِنَ النِّسَاءِ فَاشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها من فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السلام. أبي جهلة ثم يتوبون من قرب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكما وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى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 إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروه بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا فَذَكَرُوا زَوْجَهُنَّ زوج وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ نِفَاقًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۖ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا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 كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ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 وَنَاتُمِنَنِ نِدَائَهُ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مِن نِّينَ غَيْرَ مسافحين.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 وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْفَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ بعض فانكحوهن بإذن أهله النواطهن أجرهن بالمعروف مخوانات غير مساحيات ولا مستخذات أخذا فإذا وصل نَبَأَ إِنْ أَتَيْنَا بِبَاهِجَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نَصْقُ مَا عَلَى الْمُحْوَلَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 اِتَّقُوا وَنُدْخِلْكُمْ أَدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ إِنَّ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبَ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَانِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ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 نفعوهم وحجوهم في المضاجع وضربوهم فإن أطعنكم فلا تبعوا عليهم سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خف شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خفيرا واعبدوا الله تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار القربا والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبقلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضل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 يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رد قوم الله وكان الله بهم عليما ان الله لا يظلم من قال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما فكان يتباذ جنا من كل امر ما كان بشهيد واجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وغطوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانا توانتم حتى تنفكوا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان قراتوا او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لا مستم النساء يمموا صعيدا طيبا فامتحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون ولا لا ويريدون ان تظنوا السقيم والله اعلم باعدائهم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحر يكون الكلم عم واظعي ويقولون سمعنا وعفنا وسمع غير مسمعين وراعنا لي بألفندهم وضعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأضعنا وسمع مَعَ وَقُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَنزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ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 يشاء ولا يظلمون فتينا انظر كيف يفترون على الضعي الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالله ذِئِبٌ يَوْقُهُ تِوَ يَقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلًا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله بل لن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نطيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم مات وأتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من فض عن وكب بجهنم سعيرا إن الذين كبروا بآياتنا سوف نصلهم نارا كلما نضجت جلود بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجريبا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 ولو أنهم إِذ ظَّلَمُوا أَن بُعِثَ إِلَيْهِمْ الله لَّكَفَّتُمْ لهم الرسول اللَّهَ الله لَهُمْ رَسُولُ فلا وربك لا يؤمنون حتى بَلَا كموا كفى ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنقذهم خرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنك كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو خرجوا من يا لكم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خير لهم وأشد تثبت وإذا لآتينهم من لدن ما أجر ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يضع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصدقين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا ايها الذين امنوا قوا حذركم فان في رتبات اوين في جميع وان منكم لمن لا يبطئ ان فان اصعبت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 الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاهون فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا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 وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِي مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِي مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ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 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميتاق أو جاءوكم حصرت قدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاءوا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 يَا مَنُوكُمْ وَيَا مَنُ قَوْمَهُمْ كُلَّمَا أُرِدُّ إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقَدَّمُوا وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِيْنًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَآةً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 وكان الله علیما حكیما وَمَيَّقُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدَةٌ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً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 وكله وعد الله الحسن وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجر عظيم درجات منه وغفرته ورحمه وكان الله غفورا رحيما إن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 فَأُولَئِكَ مَا وَعَدْنَا هُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَتَهُ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوٌّ غَفُورٌ وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدَ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمَةً كَثِيرَةً وَسَعَى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 وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأخذوا طائفة أخرى لم يفلوا فل يفلوا معك وليخذوا حذرهم وأسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلت واحدة.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 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تقل للخائنين خصيما واستغفر الله إنا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 هُنَ مِنْ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يَبِيتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا أأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟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 يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا يدعون من دونه إلا إناثا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 نهم فلا يبدّك نآذن الأعام ولا أمرا نهم فلا يغيّر خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسران مبينا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 والصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا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 والنساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون وترغبون أن تنكحوهن والمستطعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسط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 والصلح قعير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعزلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا صَدَقَ اللَّهُ العَظِيمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله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 دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستمر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 الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكم معكم وإن كان للكافرين مصيب قالوا ألم ن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 اتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين فتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ان المنافقين في الدرك الاسمين ثَلِي مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاتَّقُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِيهِمْ إِلَّا الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا لَا يَغُضِبُ اللَّهُ الْجَهَرَ بِالظُّلْمِ القعود إلا ما ظلم وكان الله سميعا علما إن تبدو قيرا أو تخفو أو تعفو إن فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوٌّ قَدِيرٌ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 يَذُوبُ فَيُتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَالَ سَأَلُوهُ مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ جَهَرَ فَأَظْلَفَتْهُمْ ضَاعِقَةٌ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّفَدَ الْعِجْلُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَئْ فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب تجدا وقلنا لهم لا تعتوا في ثبتوا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بأيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حقي وقولهم قلوبنا غل.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 ما لهم به من علم إلا استباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما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 وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نو عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما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 وَرُسُلًا قَدْ قَضَفْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصِفْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لَرِيْنَ لِأَلَّا يَقُونَ لِلْنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجْجَةً بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ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 إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة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 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَغْنَوْا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برها فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَتَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ كلا له. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فله نصف ما ترث وهو يرثها إن لم يقل لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم السلسان من ما ترى وإن كانوا إخوة رجال ونساء فلذكر مثل حظ الأثنين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم